ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ لآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه ve وكلun... emanet